المورث لمشكل المثلث منظومة في شرح مثلث قطرب لعبد العزيز بن عبد الواحد المغربي المكناسي المتوفى سنة أربع وستين وتسعمائة هجرية رحمه الله تعالى حمد لبارئ الانام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد فالقصد بما أوردته شرح لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففز بنيل الأربي من المولى العلي غفران كل الزلل متابعا في العمل للمصطفى المقرب صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يجربي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم العميم بالصدق أو بالكذب السبت يوم عهد والسبت نعل حمدا والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي لشدة الحر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام بمشرق أو مغربي ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنعا للأكل وقت الطلب الشرب جمع الندماء والشرب حظ قسما والشرب فعل علما وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حمق لأما فمنه كن هربي عتبك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي القسط جور رفضا والقسط عدل فرضا والقسط عود مرتضا لعرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب لجنة قل لمة وشعر راس لمة وجمع ناس لمة ما بين شيخ وصبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشبي الحجر في الثوب الأمام والحجر بالبيت الحرام وحجر والد همام لامرئ قيس العربي السقط ثلج قد عرى والسقط ما ترمي المرى والسقط زند قد ورى في ضوئه والغيهب قل ثلة في صره وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهب العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا من كل حي ذي أبي الجد والد الأبي والجد ضد اللعب والجد عند العربي البئر ذات الخرب جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى جاء الحمام على فتى منتسب جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا. لباسهم من الملا من عبقر مذهبي الشكل عين المثلي والشكل حسن الدلي والشكل قيد البغل مخافة التوثب متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المرقاق والخبز الرق الرقاق يقال عند العرب وسؤر ليث قمة ورأس طود قمة بكسرها والقمة مذبلة للقشب الصل صوت بين والصل حنش لين والصل لحم منتن طبخ او لم يطب ظبي كحيل الطلا والخمر قل فيه الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المهذب شجة رأس امه تدعى وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم أو عربي أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلبي حب القرنف للزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت اعقدت اللقى من عسل باللهب الحمت اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب المتن للمرء القرى نزول ضيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويثرب ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جلب من عدن في المركب هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنا من ذنبي عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على رسول الكرم والآل والأصحاب ما لاح بريق يثريبي